سيدخل بها عملا هو ابعد الناس عن يكون من الطائفة المنصورة اما اهل الحديث المشتغلين بالتصعير والتضعيف وصرقة الكتب هم الطائفة المنصورة ومن يعرض نحره لرد الكفر والكفار عند المسلمين هذا من الخوارج لا نقول عن عن القائلين عن الطائفة المنصورة الان وهي ليست طائفة موجودة من صفاتها ليست في مكان لكنهم مشتتة ومتفرقة مادام اجتمعت هذه الصفات في اي فرقة فهي فهي أن الطائف المنسوب لقد تتعدد كما ذكر العلماء من إمام النبي ونهض سيد الحجر عليهم ورحمة الله عز وجل هذه الطائفة إخواني ما زالت موجودة لن بحث عنها واجب وإن لم توجد فإيجادها واجب ومن لم يعمل مع هذه الطائفة ولم يدخل فيها وأحرى به أن يبكي على نصي في هذا وأحرى به أن ينذب على حظه أنه لم يهتدي إليها ولم يستطع أن يقوم بحقها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته أن يرزقنا حسن القول ورحمة وأن يجعلنا من أهلها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. الصلاة والسلام على رسول الله نسألك علما ونافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نعوذ بك من فتنة القول والعمل بقي لنا إخواني قلت بقي لنا في فيه حتى يتحدث منهج وموضوع وضح أهل السنة والجماعة بقي لنا نقطة واحدة. على موضوع أهل السنة والجماعة مطقة واحدة وهي على ماذا تطلق هذه الكلمة في إطلاقات كتب العلماء المتقدمين على ماذا يطلقوها لإطلاقات أهل السنة والجماعة إطلاقها لإطلاق الأول أهل كما تبين لها لكن لها إطلاق أسع من هذا وأشمل منه وهي مقابلة لفرقة الروافد كانوا يقولون أهل السنة والجماعة ويقولون مقابل لهم من أهل الرب. فالمقابلين للروافد لسنة أهل السنة والجماعة أهل التشيع والباطن أهل السنة والجماعة إذن ثانيا مقابلة للروافد الشيع الآن الحق لا يدخل فيها الأشاعر والماتوردية الأشاعر والماتوردية كما سيتبين لنا من الدروس القادمة أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة سيتبين لنا التيبين صحيحة ولكن إذا بمقابلة الروافط فإنهم يدخلوا في أهل السنة والجماعة ف exiting والجماعة أهل الحق الأشاعر والماتوردية ليسوا من أهل الحق وليسوا من الفرقة الناجية واضح أخواني بل هم من اهل النار الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة شديدة كما ترون التي نقول ان الأشاعر والماتوردية ليس من اهل السنة والجماعة بل هم من الفرق المبتدعة لكن الواقع سنتجي بالواقع والدراسة وكلام العلماء وكلام السلف ان الأشاعر والماتوردية ليس من اهل السنة والجماعة في مقابلة الروافض سيدخل فيها من؟ اهل الحق اهل الحق ويدخل فيها من الاشاعره والماتوريه يدخل فيها هذا الجانب واضح اخواني واضح. هذا في اطلاقات الاوائل فقط للذكر حتى الى وقعت بين ايديكم كتب الاوائل فانتم افتروا ما هي عبارة الرجل على اهل السنة والجماعة ما بيقصبه كلها تظنوا الاختلاط الامر وهذا الامر قد ذكره من عراض المرجع هذا الامر قد ذكره ابن رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية واضح اخوان الان النقطة بقت نقطة اخرى في موضوع أهل السنة والجماعة أنا بقيت نقطة أخرى هي أهل السنة والجماعة حتى نختم الموضوع النقطة الثانية هي أن لفظ السنة والجماعة كلفظ الإيمان والإسلام بمعنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع هل معنى هذه الجملة ولا نشرحها لابد من شرحها لفظ السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ما معنى هذه الالبارة؟ بمعنى إذا كان إذا لفظ السنة جاء مقرونا مع لفظ الجماعة فإن لكل واحد معنى يفترق عن المعنى الآخر فكما تبين لنا أن لفظ السنة غير لفظ الجماعة حين يجتمع لكن إذا جاء فقط أهل السنة فقط دون أن يذكر معها مقترن اللفظ أهل الجماعة كذلك فإنها تحتوي على معنى الجماعة وإذا قيل الجماعة فإنه يعنى بها من كذلك أهل السنان فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا كل واحد على معنى كما ترى كل واحد على معنى كما يفصلنا لا نريد أن نعود السنان ليست هي بمعنى لفظ الجماعة كما رأيتم وتذلك لن قد يكون الرجل ليس داخلا مع إمام ممكن فليس هو مبايع للجماعة ومع ذلك هو من أهل السنة ممكن ممكن إذن يبضعني إذا الآن قد يكون في فراج للسنة ولا يكون من الجماعة وقد يكون من الجماعة كما تبين لنا وليس هو من أهل السنة فالذين منطويين تحت رالة إمام ممكن فإنه ينطوي تحت أهل البدائب وغيرهم ومع ذلك ليسوا من أهل السنة لكن إذا اجتمع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فنحن الجامعين للأمراء بالسنة والجماعة وهذا إخوان ثم أنا افترق اجتمع وإذا افترق لفًا اجتمع معنا وإذا اجتمع لفظا افترق معنا واضح هذا معنا كلنا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق بارك الله فيكم بهذا نحن ننهي موضوع أهل السنة والجماعة هذا وندخل الان الى <تصفيق> ندخل الان اخواني الى الفرق <تصفيق> ندخل الى كبرك الله الفرق صنع الشركات اليوم جميع الفرق <تصفيق> <بكرنا. تصفيق> نعم نعم ما هي الفرق التي سبت او ائمه الفرق الذين شذوا عن اهل السنة والجماعة منهم. تعرفون اخواني للذكر تاريخيا ان اول مسألة حدث فيها الخلاف في امة محمد صلى الله عليه وسلم هو موضوع الايمان اول بدعة حدثت في الامة هي بدعة الخوارج الذين اختلفوا عن آل السنة والجماعة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وعامة المسلمين في موضوع الإيمان وقالوا بتكفير صاحب الدم مخلقت قالوا أي معصية من المعاصي صاحبها كاف هذه أول بدعة حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافترقت عليها الأمة ثم تدوارت بعد ذلك الفرق فافترقوا في موضوع الإمامة مثلا فبعضهم قال ان الامام من اركان الدين وهؤلاء كذبوا الامام ليست من اركان الدين لاننا رأينا الرجل ربما يكون مسلما ولا يكون منطولا احت راية الامام بل هم اضلوا اكثر من ذلك وقالوا ان الامام لشخص معين ولا يتقادوا بها من أركان الإسلام ولم يعتقد ان الإمامة في كلان وفلان فهو كافر فجعلوا الإمامة بعض الأشخاص من أركان الإسلام كما اعتقد الروافض أنه لا بد من اعتقاد الرجل حتى يكون مسلماً ان يعتقد ان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي فمن لم يعتقد هذا كافر عندهم هذا من أركان الإمامة عندهم وقد كذبوا وقد رد عليهم لأن أكثر المرات عليهم في هذه النقطة هي شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه من هذه السنة النبوية لكن للذكر هنا فإن هناك بعض الجهل في الاستشهاد لكلام شيخ الإسلام التيمية أنا كما ترون لا يهمني أن تحديد بعض الألفاظ بمقدار ما يهمنا معالجة واقع في استشهادات باطلة أما أن نحارب فواحين هواء أو يحارب كما حارب أبو حية النمري حارب بسيف من خشب لأناس ماتوا وبعدوا فهذا ليس من العنترية في شيء نحن نريد أن واقعنا واقعا نعيشه نحن في هذا الزمن جاء الدكتور ربيع المدخلي في كتاب له وقال أنه من قال أن الإمام من الدين فهو قريب فهو من عقيدة الشيعة وهذا جعله هذا الكلام ردا على بعض الحركات أو على الحركات الحق التي نعتقدها أنها الحق التي تريد أن تحمي الإمامة التي بادت لأنه يظن أن هذا الشخص أن الإمامة ليست من دين الله واستشهد بكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرد على أبي المطهر الحل الكاذب الذي اسألف كتاب سماه منهاج الكرامة فهو كما رد عليه شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنو النبوية وقال هو منهاج الندامة فجاء افتتاحية الكتاب ابن طهر الحدي هذا الشيخ قبيب جاء وروج لمذهب التشيع في زمن شيخ الإسلام ابن طيبية رحمه الله فرد عليه شيخ الإسلام في الكتاب المفكور فجعل أن في مقدمة كتابه هذا الرضار الذي جعل في مقدمة كتابه أن الإمامة هي ركن من أركان الدين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله رد عليه في كتابه أنه لم يقل بهذا القول أحدٌ من دي في دين الله عز وجل من المعتبرين سواء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من العلماء الثقات ثانيا لحجم وجود الدليل لا في كتاب ولا سنة على أن الإمامة هي من أركان الدين. فذهبا لأننا نحن ندعو إلى إحياء الإمامة التي سقطت في الأمنا نحن ندعو والجماعات الحق وجماعات الجهاد وجماعات المسلمة تدعو إلى إحياء منصب الخلافة الذي هو الإمام الأغمى كما سماها أئمتنا السلف سموا الخلافة بماذا؟ بالإمامة الأغمى فقال فذهب واستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بطلان الدعوة إلى الإمامة الأغمى فإنتم هذه القصة لكن هذا كلام ضلال وكلام فساد ليس هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله وليس كلام شيخ الإسلام في الرد على أهل السنة في عقيدتهم للإمامة إنما يرد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه من هاج السنة النبوي ويرد على أهل البدع من الروافض الذين قالوا أن الإمام من أركان الدين ثم قالوا اضل من ذلك قال امامه على حيئة معينة وهي انها لعلي ثم لابنه الحسن ثم لابنه الحسين ثم لأولاد الحسين الاثنى عشر الواصلين واصلين الى امامه المسعوم المتخفي او المستور في سرداد في السامراء وهناك متخفي حتى يظهر الذي يلقبونه عندهم بالمهدي فالإمامة التي يرد عليها شيخ الإسلام ليس هي الإمامة عند أهل السنة والجماعة هل الإمامة عند أهل السنة والجماعة لها وجود؟ وهي جزء من دين الله عز وجل لها وجود? وليس لها وجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نات وليس في عنطه بي عنات ميتة جاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كما في حديث حليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم بل اخواني اريد ان ننبهكم ان دين الله عز وجل والذي يكررها ان دين الله كله كله لا يقوم الا بوجود امام له الذين مكنناه في الارض اقاموا الصلاة اداوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اذا حتى إقامة الصلاة الله ربها بماذا بالتمكين لدليله ليس هذا معنى كما معنا بعض الظلال الذين قالوا أن الصلاة لا تجوز حتى يوجد الإمام نقول لا ولكن إقامة الصلاة في الأمة لا تكون إلا بعد التمكين لا تكون إلا بعد الآن هل تستطيع أنت أن تقيم الصلاة في جارك هل تستطيع أن تقيم الصلاة حتى في ابنك لو أن أشكا ابنك إلى دولة من دول الطوائف أن أبي يضربني من أجل صلاة الفجر في المسجد ماذا يصنع أبي لو أن زوجتا ذهبت إلى محكرة من محاكم القواغيف وقالت المتدين وقالت أن زوجي يرهقني صعد بإقامة صلاة الفجر معه أو في وقتها ماذا يسمع؟ هل يستطيع الرجل في زماننا هذا أن يقيم الصلاة على في أبنائه وفي زوجه وفي جيرانه وفي آله؟ لا يستطيع فمن الذي يقيم الصلاة في الحقيقة في الأمة التمكين لدين الله عز وجل؟ فلذلك الإمام هنا الذي يريد الرد على هذا الرجل هو رضيع الذي زعم ان الإمام ليست في دين الله ولا وجود له. من الذي يقول؟ كلما إذا قالهم نجاهد قال وجود الإمام. العجيب أن كيف الأمور؟ قالوا أن الإمام ليست في دين الله. قلنا نريد أن نجاهد خلاص. إذا طرور الإمام قال لا بد من الإمام. من الذي يصنع عند فلاسفة والمناطق بالدور؟ تعرفون الدور؟ الدور هو. ترتب أه آه نحن نشرح الدور. أنت تدخلون فقط الدورة الثالثة. ما هو الدور؟ هو كرت وجود شيئين على بعضهما البعض. ترتب وجود شيئين بمعنى أنا لا أوجد حتى تكون. وأنت لا تكون حتى أوجد. مثل قضية موظفين بلادنا هذا الزمان. تعرفوا قضية موظفين بلادنا رجل يحمل عريضة ليقطع الموظف. يقول علي يقول انت مطلوب منك ان توقع لي على هذه العريضه فيقول لكن انا لا استطيع ان اوقع على هذه العريضة حتى تذهب الموظف انه سيوقع عليها تروح للموظف عند الموظف الف يقول هوقع عليها يقول انا لا استطيع ان اوقع عليها حتى يوقع عليها هذا فالف لا يوقع حتى يوقع ده وذا لا يوقع حتى يوقع الف متى يحصل التوقيع لا يحصل هذا قالوا دو هذا لا وجود له وهذا من مفاتيء الآراء وكذلك قالوا التسلسل ولا مجال لشحنه فان قالوا الإمام ليست في الدين الله قلنا وإلى نجاه قالوا لا بد نجاه الإمام فمن وإلى نجاه الوجود الإمام قال ليس هذا في الدين الله متى يحصل هذا في الدور كما رأيت كده صرت بأمره على وجوده لهما وكل واحد لا يحصل إلا بوجود الآخر فالإمامة التي يتكلم عنها هنا الذي يريد أن في الموضوع الإمامة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام في الرد عليها في مقدمة كتابه من أجل السنة ليس إلا الإمامة التي يدعو إليها وهي حياء الإمامة العظمى خريفة المسلمين وإنما يرد على الإمامة التي هي عند الشيعة الروافظ التي لها معاني معاني. نحن الإمامة عندنا تثبت بماذا؟ تثبت بالبيع وتثبت بشغلبة وتثبت لها ترضى الثبوت بما ثبتت الإمام عند الشيعة بالنص الإمام يعتقدون الشيعة يعتقدون بالإمام بالنص أنها من رسول الله صلى الله عليه بالنص هو الخالح الغرب ثم اعتبروا يروضي من الإسلام من لم يعرف إمامه هو الكافر نحن لا نعتقد هذا نحن نعتقد حتى لو وجد الإمام ولم يبادئه الرجل أنه مسلم لكنه يمحرف الهراء بمقدار فعلته أو مقدار تأوله من قد الوصفات الإمام عندنا غير صفات الإمام عند الشيعة فشيخ الإسلام لا ينفي الإمامة يا حضرة المشايخ والدعوة إلى إيجاد الإمامة هي دعوة لإحياء تسعة عشر الدين إخواني بعض الأئمة أنا لا أقول بقولهم لكن بعض الأئمة قال أن صلاة الجماعة لا تقوم إلا بوجود الإمام حتى الصلاة صور أن لا تقوم عند بعض وهذا قول أبو حنيفة أبو حنيفة عنده لا تجوز الجماعة إلا بوجود إمام عام إمام مصر <تصفيق> والزكاة الزكاة ذكر ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه على امام عظيم من اقرام احمد ذكرنا نحن اسمه كثيرا في البعض الحقيقة هذا القاسم بن سلام رحمه الله يقول يذكر عن بعض الايمة في كتابه الاموال ان الرجل لا يؤدى زكاة ماله لوحده دون ان يؤديها للامام لا تفقط عنه بعض الايمة لا من وجود امام والزكاة بد من وجود الإمام والحج لا يعلن إلا بأمير المسلمين بد أن يكون له والصوم والصول ما كذا منا بيعلنه ملاسف الآن صيامنا ما هو سبب اضطراب هذا الصيام الذي نطعه فيه واحد صائم واحد مفطر واحد مشعار في عيد الفطر لعدم وجود إمام علم لأننا مضطرين أن نأخذ ببعض أقوال مفتيطة موهيد في هذا الزمن وأصدقائي الأخوان الصلاة والصوم دين الله عز وجل كما تروي ذكرت الصوم والصلاة والزكاة والحجم هي أوان الفردية فلا تقوم إلا بصفة جماعية في دين الله من أجل أن ترو قيمة الجماعة في دين الله عز وجل قيمة الجماعة أنا أقول دائما لكم إذا ما إذا ما هذا لا لا قيمة لما نتعلم ولا قيمة لما ندرس لأن حركة الإسلام لا تقوم إلا في بجماعة أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء ما أقام إلا أمره فقط لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته إلا أمره الأمر الأول التوحيد والأمر الأول الثاني الجماعة الجماعة الأمر الأول التوحيد الإيمان الذي سنفصل معنا والأمر الثاني الجماعة كان الرجل إلى أسلم ماذا نفهم أن يخرجه من عن قومه ويتحلل من تقاليد قومه ومن احكام قومه ومن اتباعاتهم حيرته وأباه ومن لا يرتبط لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتبط بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتبط من الله صلى الله عليه وسلم كونه غيره ولكن يرتبط بهم بجبارهم جماعة أنا عليه اليوم أصحاب الأناقة منهم ولذلك والولاء لجماعة المؤمنين هو من أركان الإيمان. ولو ان رجل ما قاتل تحت راية كافرة او قتل تحت راية كافرة ضد راية المسلمين ولو كان محتفظ بالاسلام ما حكمه في ديننا كافر وعلى هذا نزلت الايات التي لم تؤذر من لم يهاجر في سبيل الله عز وجل وقاتل تحت راية القريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنت ليس فقط لا تنظر إلى أنا نفسي حكمي ولكن أنظر إلى من تدخل فيه وتتعامل معه أنت لك حكمان حكم باعتبارك شخص وحكم باعتبار جماعتك التي أنت فيها وهذا سنبينه أنجلنا نتكلم عن حكم الطائفة بمعنى أنت أتعامل معك باعتبارك شخص من فلان سين من أنت تعتقد بالإسلام وتقوم بأعمال الإسلام ولكن ليس هذا كافيا في الحكم عليه لابد هناك حكم آخر وهو شخصيتك فيما أنت فيه من جماعة أين أنت ما هو حزبك ما هي طائفتك ما هي الجماعة التي أنت فيها وابع إخواني أليس هذا في دين الله موجود أن رجل ربما يكون مسلما ألم يكون العباس في نفسه معتقدا بالإسلام الحق كان في معركة بدر كان هو في نفسه يعتقد بالإسلام الحق لكن عندما أخذ في طائفة قريش وضع نفسه تحت راية قريش ماذا كان حكمه ماذا غلبنا غلبنا حكم الطائفة التي انطوى تحت رايتها وإن حكمه باتباره الشخصي طيب. ما تبعد الطائفة فقال يا لم تعلموا أنني مسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دع عنك هذا خاصنت فحوصنت بمعنى المعركة القائمة بين كونك أنك تدعي الإسلام وبين كونك تقاتل تحت راية كافرة من الذي يغلب؟ الرائعة الرائعة قال خاصنت فحوصنت أنت تدعي أنك مسلم ولكن رايتك كافرة وهكذا فلذلك قضية الجماعة في من تكون أنت في الجماعة التي تكون فيها هذا لابد أن تتبعي به. وناس كثير يقول في هذا الزمان بعدم احياء الجماعة بمفهومها بمفاهيمها الثلاثة التي فصلناها هذا الذي لا يقول به هذا ينقصه شق, الحق. شق, شق اتباع الحق الشق الاول هو هو يقول بالسنة والشق الثاني ايذا هو ما هي جماعته وقد دينا في حديث حنيفة ان كثيرا من الناس يقولوا انا سني ومع ذلك هو في السرق التي نهى عنها السرق الكافرة يشتغل في احكام الكفر أخواني. ولذلك هناك فتوى ذكرها القاضي عياض اسوقها وان شاء الله ساقوم على نشرها يعني جهزت بحثها والكلام على ظروف هذه الفتوى والكلام عليها ومناقشتها فتوى ذكرها الامام القاضي عياض عليه رحمة الله امام المالكية في عصره عن ال ال الخططاء الذين كانوا يدعون الى الحاكم بأمر الله العبيدي قيل وسئل عنهم جماعه من زيد الثرواني والفبراني ابن العبره جماعة من اهل العلم سئلوا سئلوا هؤلاء الى ما عن الخططاء وقيل لهم اي قيل من المسؤول من العلماء السني قيل عن الخططاء انهم سنيه بمعنى على عقيده السلف هؤلاء الخطباء على ماذا؟ على عقيدة السلف. ولكنهم في نهاية الخطبة في نهاية خطبتهم يقولون اللهم صل على عبدك الحاكم الحاكم معروف الحبيدي الكلام عليها وطول سأقوم على نشره ان شاء الله وتوزيع الورقات لأنها مهمة فماذا قال العلماء؟ أهل جماعة واصحاب السحن من وغيرهم على أن هؤلاء الخطباء أنهم كفروا ولم ينظروا الى كونهم سنية ما نظروا الى كونهم سنية انما نظروا الى اجي راية انتموا الى راية الحاكم بامر الله فالحقهم حقوق فلذلك اين انت اين انت ومن هنا اخواني فان رجل ويقول انا سني ويذهب ويجلس تحت قبة البرلمان دخل في طائفتهم هذا لانه صار جزء من الحكومة قد يقول انا معارض كما سنتبين في قضية الحاكمية والكلام على المرجعية لأنه سنتكلم عليه بعد ذلك على قضية الانتخابات المعارض في الحكومات وتزم من الدولة والقرار لا يخرج بصفة القوة إلا بوجود المعارضة له والقانون يقول أنت معارض قبل صدور القرار ولكن بعد صدوره هو يخرج باسمه لأن القرار لا يستثب قوة إلا بوجودك فأنه خرج باسم نجلس النواب نجلس المنى من هو ؟ ومجلس الشعب والبرلمان أنت حلت تعترف أنك من البرلمان لحد صبر القرار باسمك قد تكون معارض أقول أنت معارض قبل البرلمان قبل إقرار البيان ولكن بعد إقراره هو يخرج باسمك وهكذا كان يقول لهم الهالك المحجوب، كان يقول لإخوة المسلمين في البرلمان كان يقول لإخوة المسلمين نحن, نحن معارضون يقول نعم أنتم معارضون قبل انتم عارضون قبل خروج القرار ولكن بعد خروجه القرار خرج باسمكم لذلك القضية كما ترون ماذا اخواني هل هي امر ان سهل قضية انتماء الرجل للجماعة الجماعة التي ينتمي ليها هي قضية خطيرة وعدم فهمها ادى بالمسلمين الى درجة سأضل لكم مثال ينبقي ان يكون راضحا لكن محتاج الى مثال هو اوضح لديكم قد تستغيبونه ولكن لا تستغيبون المثال الاخر كيف يجوز لمسلم شيخ المدعي انه سني وبعد ذلك يجلس وهو مفتي في جيش من جيوش الطوارئ جيش من جيش الجزائر جيش سوريا جيش ليبيا وهناك اعتبر للعساب النفسه شيخ مسلم يدعو للإسلام وهو عليه الرتب العسكرية لأنه وعظ لأنه كثيرا من الجيوش الآن تضع في داخلها ما يسمى بقسم الإفكاء الديني فيقول فيها الشيخ ومع ذلك رتبته عسكرية ليس لأنزلها في الأربض كيف الآن هذا ليس حتى يقول كيف تريد حتى هذه لا يكون هو جزء من هذه الطائسة دخل فيها بحيث أن الدمه حلال وصل امر استغفار هذه القضية حتى صار يوجد مفتي لمسلمين القوات الامريكية لكن بهذا عين مفتي للقوات الامريكية مفتي مسلم وتخرج من معه الاعداد الا الدعاة والوحاط بداخل الجيش الامريكي جيش امريكي وفيه ماذا مفتي مسلم هذا المستغربي لهو لكن الاغرب كيف نفتع مسلم في جيش من جيوش الردة وعدد المسلمين عدد المسلمين مسلمين عدد المسلمين في الجيش الامريكي قال 168000 أو, او 4 علم بعضهم يقول اكثر من ذلك مسلمين في جيش امريكا ولا ولا, ولا يأتي شيخ متبجح طول عمره يتكلم عن السنة ويقول نعم يتكلم مسلمين في جيش امريكا من المعارضة من المخالفة المسلم في جيش امريكا نحن للأسف في حسنا وهذا مسلم مسلم لان عندنا ما هو المسلم المسلم مسلم انا وانت ومثل المسلمي الشوارع مسلمي البارات، المسلمي الثابتين على دين الله عز وجل ومنتهنين القرآن ومحتقرين دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم وماذا وما هذا عندما, عندما يأتي لحظ الزواج يا اخي هذا المسلم؟ وهو الواحد من اللي يزوجه بنتابلته ويقوم على الشهادة على عقده وفتحين كان الإسلام صار شركات مثل شركات دفن الموتى في بلاد أوروبا الإسلام فقط شيخ جالس المكتبها انت مسلم دينا ايه مسلم يا عمي كان دينا يا قبيل إلى هذه الدرجة صار الإسلام صار الإسلام مثل انت فلسطيني يعني ثابت لك بحكم الميلاد ولو كفرت انت مسلم يسب الرب والدين والإله ويحتقر الدين وهو مسلم مسلم في منظمة التحرير الثلسطينية وهي ترفع مرع ما يدها تكون كفر المنية نحن رأياتنا المنية ويقول نعم مسلم لا يرى مناقبة بل الناس لا يتبعونه ولو رجل يقول هذا كافر أو هذا كفر الذي سيخرج عليه المشيخ المشي سيخرج عليه رأيت الفطن الطائفة كم هو عميق قضية الجماعة هذه قضية الجماعة واضح إخواني عليكم أن تفهموا هذه القرارة لأن يوم القيامة جارة كل نفسك مسلم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هذه الآية لو كان لنا قلوب لبكينا علينا نحن المسلمين في هذا السلام ونحن نحسب أننا نحسن صنع أننا مسلمون نحسب نحسب الناس المسلمون إذا ذكر المسلمين هكذا صار الإسلام هو مجرد العائلة والنسب ورحكي. سبحان ربي العظيم القضية خطيرة كما صار القضية إذا لم تتنبه وتحتفظوا بهذا السر في قلوبكم وتهتموا به وتعتبروا أن أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثانيا أين والرجل لا قيمة لقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو باق تحت راية كفر لا قيمة له لا ليس مسلمة وهذا من أركان دين الله عز وجل شيخ متبجح يدعي يقول معنا أنا أرض علي أن أكون مفتيا في الجيش الأمريكي ولكن يعني آثرت أن أكون بعيدا آثر الرجل أنت زهد فقط آثرت ولم يقل ولكني رحبت ان اكفر بالله وبعض الناس قد من نساء ومن نحاسن لجون القوات الامريكية في الخليج ان بعض المشايخ قد ذهب اليهم ودعاهم الاسلام فاسلم والشياء فاستبدوا الاسلام مثل <تصفيق> سيد عليه رحمة الله عندما جاءه الرجل ينقنه لا اله ادى الله ولا حياه وعلى حد المشنق قل لا إله إلا الله لا عليكم والله أن الأمة فقدت الحياة وبعض شيخنا لا حياة كم يذهب طبيب الدين كما سرنا كم يذهب حياة لا فقدوا هؤلاء وصلوا إلى درجة الخنزرة خنزير فقد الحياة شيخ مجدب بقوفتان وعمان يأتي من رجل قشرة من أجل لا إله إلا الله قل لا, لا إله إلا الله فقل من أنت تأكل الخبز لا إله إلا مروان وعلق على المشنقة من أجل لا إله إلا الله أوله بحاجة إلى لا إله الله المسلمون بحاجة الى هذه الكلمة كم غاضب المسلمين هذه المعاني ودخلوا في طوائف وما ذات قبل عن المشايخ بهذه الصورة هل يجوز ان ندخل في الاعمال العامة للدولة المعاصرة بعضهم مثل الشعراء الناس لم نذكره لم نذكر مثل الشيخ عبد الرحمن القادر قال المال و و ارجاء وضلال ان يقول حتى الذي هو كافر كل من يحاصره من العشره النهائيه اذا كانت مسلمة فشغل معها هذه بهذه القضية واذا القضية ما يعني ما ادري كيف يناقش ما اعرف انا مرات الجن والله مرات انا لين يصل لحال الذهول لهؤلاء يأتي ويقول نعم ان لاكن على جواز الدخول في الانظمه في هذه الانظمه تقول له ما هو الضليل يقول لك دليل تقول يوسف عليه السلام عند الملك تقول يوسف اشتغل عند مين يقول انت حاكم كافر يقول انت حاكم هذا انت كافر ولا مش كافر يقول انت مش كافر ماذا تحتاج بيوسف عليه السلام مسلم قاضي اسمه ابو يوسف يعقوب تلميذ ابو حنيفة بس هارون الرشيد شو المشكلة ما هي المشكلة, يعني المشكلة. ما هي المشكلة إذا تذهبوا حاك المسلم فلما لا تذهبوا إلى يوسف عليه السلام اذهبوا إلى أبو يوسف ما هي كافرة غير كافرة مثل الآن نخلق قال ذعبوا عنه تنظيم وإمارة وإمارة لا تلتزم بأن الحكومة إمارة لنا ومرات يحمل السلاح ومرات لا يحمل السلاح وكذا انتم الدولة كافرة ولا مسلمة إذا كافرة تلحبك المشكلة وإن مسلمة أنتم بغى لكنهم الآن أي واحد يقول عنها كافرة يطرد من التنظيم لم يستطيع من هذه الجماعة الآن يقول عن أنه هنا منها كافرة إن الكسيم كافر الكسيم في أجمة الخليج جعلوه إمام المسلمين هو صدام حسين هذا رجل إذا سأتم مسلم قال نعم مسلم تبليش عنه التنظيم بغاء اذا ما يعملهم ملك حسين وما يعملوا حسن بارك وما يعملوا هو السادات وما يعملوا هلاسة عمل شيء لانه يعاقب من؟ يعاقب بغاء واذا كانوا كفرة فالمسألة يحلون اولها من خارجين على هؤلاء الكفراء يسبوها وليتوا خوارج وليتوا ضالهم بل يقوموا بعمل اجماع اللي يجمع عليه الامة وتناقلت من الامة سلفين عن خلال كانوا يتلعبوا بنا يتلعبوا بنا المرة يعني تأتي من هذا الباب تحتاج لك بما يعني مثل مثل رجل من أهل الحكمة يريد أن ينقل الإسلام بكلام النصرانية تحتاج عليه بكلام النصرانية فيفر إلى الإسلام يعني نوقف مش عم الله مش عم الله مش عم الله انت نصراني ولا مسلم ماذا تقول هذه الدولة بورتتان ماذا أنت عم الله هل أساس منها ردة هل تناقش أنها مقبل تلعب لأنها مسلمة عليك أن يتنسجم سلوكك وعملت على إسلامية الدولة أم أن تلعب بنا مرة شمالا ومرة منها لا تجد هذه قضية حفظة ولذلك من قال من المشايخ في هذا العصر المفتدين أن هؤلاء الداخلين في هذه الطوائف حكمه حكمهم فهو لم يضب أقل ما يقال أن الداخل في هذه الطوائف في هذه إن لم يقل بدخول حكمه كما سنبين مفارقة الفرد عن الجماعة في قضية التكفير لكن أقل ما يقال عنه أن حكمه حكمهم كان قال صلى الله عليه وسلم عندما سئله عن أطفال المشركين قال يا رسول الله قال يا رسول الله إننا نبيت المشركين فنصوب منهم بأطفال ونفسهم قال صلى الله عليه وسلم اقتلهم فإنهم منهم هم يعني الكفار يعني أطفال المشركين ماذا الذين يبلغون حيو المسلمين على الفطرة بعد وهذا هو الرأي الصواب والحق الذي عليه كثير من السلف وادلته كثرة لا نري ان نخوض فيها لكن حكمهم ماذا حكم الطائفة وهم اطفال ومثباتهم حكم الطائفة لمجرد وجودها فمن قال ان الشيخ الفلاني هذا حكمه حلال الطب او حلال المال لوجوده في الطائفة هذا مبعث وجالك فيها انك دافل في الطائفة من طواف الردة جالك فيها الهي مسألة انت تجهد اصل الديل ولكن كان في العلماء ان من طريق عما اراد ان يتجنب ارسلوا للمشايخ الازهر على تونس ارسلوا رسالة للمشايخ الازهر الى الشيخ علي الدجوي والشيخ علي محفوظ محفوظ وعارف اخر ارسلوا لهم في هل يجوز للمرء ان يأخذ الجواز الفرنسي كل من طلب من طلب الجواز الفرنسي كافه لما قال لان لاذا نتذكر هذا القدير هذا جديدا ستوهلست بعد لستوهل ما يجب مدادها قالوا من طلب الجواز الفرنسي كافر لانه يعني التجنس بالجنسية الفرنسية ان يقاتل المرء تحت على الراية الفرنسية ضد إخوانه ولذلك الى الان في في ليبيا يسمى من اخذتهم ليبيا فقاتلوا التشاديين والحبشين اليوم يسمونهم طليلين ونحن في فلسطين جاءوا لنا بناس مسلمين كانوا الانجليز كانوا جاءتوا لنا بناس مسلمين والهند لما زال ابانه وجده يذكر الهنود, الهنود الانجليز والمسلمة كانوا يصدد شوحان اللي يهينها <تصفيق> <تصفيق> نعم وين الان يرون هذا ناقضا على الاسلام يقاتل تحتراء انجليزية ويقاتل تحتراء تليانية وراها فرنسية وروني ان هنا ناقض الاسلام ورونها يعني ما هو الإسلام ما هو الإسلام ما هو الإسلام, ما هو الاسلام. ما هو الاسلام. كأنه نصرانية جديدة فقط نختلف نحن والنصارى في قضية التصور فقط أما قضية السنوخ نحن والنصارى إيدنا في إيديهم وهذا الرجالي كان أقول دائما كأن هؤلاء الناس يقولون أن بريطانيا تسلم لماذا؟ الآن فقط بريطانيا حتى بما تختلف فقط عن بلادنا لماذا لما لا تقول لا إله إلا الله فقط تقولها تقول تعتقد ما تعتقد الله بالسب النبي مش كبريه فقط انها تقول لا لا الا الله محمد رسول الله فايدان بريطانيا كانا يطريها لان في سليمان تقول ماذا بس ما يتغير شيء البرلمان برلمان والتشريع تشريع والملكه ملكه والسلوك صلوخ والتنظيمات تنظيمات ما يتغير شيء فقط بريطانيا ثاني باسم لا. لا يبقى ان الله خلص يحل نورنا هم مشكلة وهي تابقى القضية هكذا وكثير من الناس كثير من ان لو انت بيكبر بعضهم ربما لو سبت الان واحد صديق لك يجليزي يقول في عندنا وقلو نوهية جيدة في بلانة بقول لا اله الا الله محمد رسول الله ايزا بتقولها فعندها لا يمشيك لو غناها هذا الشخص ما لا يسبع نفل كثير من الناس يستخدمين القرآن والسنة وكذا لماذا؟ انت كنانا متتينة عن أولها دينية وخاكنا أرأيتم كيف لات أي درجة موسيقى الإسلام إلى أي درجة عادة الجاهلية من جديد إلى أي درجة الواقع الذي نحن نعيش فيه بأيس فما نحن فيه من البلاء هو بأيدينا هو واقعنا الله عز وجل يا رحمه الإيمان عند أهل السنة والدرس قلنا نتكلم عن رؤوس الفرق سنتمر عليها سريعا لأن مجال شرح هذه الفرق يطول وكل فرقة من هذه الفرق تحتاج إلى دروس ومحاضرات ولكن نحن سنمر عليها لأن هذه الفرق ستمر أسماؤها كثير علينا في موضوع الإيمان فذلك علينا أن يكون عندنا ومن من الاطلاع اليسير على هذه الفرق وعلى مبادئها و... افادها اول فرصه نريد ان نوفيها ولا خوارق تاريخه القصه لا نريد ان نقول كثيرا فالمعلوم لديكم ان علي رضي الله عنه هو عبد خلافه من اهل المدينه من اهل الحد والعقد في المدينة بعد ان قتل مظلوما عثمان رضي الله تعالى عنه لابى اهل الشام ان يضايروا حتى يقفصهم قتلة رحمان لانهم اولياء اهل انهم فاما ما قام من الفتن بين المصريين معركة الجمل التي تمت بتحريض من بعض المنافقين بين فرقة عائشة وفرقة علي رضي الله تعالى عنه ويزاهد الى الشام فطال الفتن علي بدء من اثنان وبعد ذلك موقعة الصفين في موقع الصفين اخواني كاد جيش علي ان يغلب جيش معاوية. لكنهم اتجهوا الى حيلة طلب بالتحكيم. قالوا رفع المصاحف اولا ويكون تراه أنه أنها كذب. رفع المصاحف كذب. لماذا؟ لأن المصاحف كانت في ذلك الوقت قليلة. فجيش كبير عرامرة كيف سيفعل المصاحف؟ حتى تطوروا كل رجل يحمل مصحفا؟ والمصاحف في ذلك الزمن قليلة جدا فأقول تاريخيا ان هذا كلام بسيط. لكنهم متفقين على قضية التحكيم. فقال علي رضي الله عنه أبا التحكيم لأنه رأى في هؤلاء وهو إيمان ينبغيان ينبغيان ينبغي عوضة كيف يتنازل فالتحكيم تنازل ولكن جماعة من قومه أجبروا على التحكيم قالوا هؤلاء خلفوك إلا حكم الله القضية لا تمت المحاكمة والتحكيم التحكيم وقصة التحكيم الباطلة على الصحيح لأنها لم تروى إلا من طريق سيد بن عمر التميني أنا أعبره معكم السريعا فقبلت التحكيم ان يقلع خاسمي وهو يقلع هذه لم تثبت الا من طريق باطلة القص بعد ان قبل التحكيم عليه ربي الله تعالى عنه الذين اجملوا على التحكيم قالوا هذا قبل حكم الرجال ولا حكم الا لله ومن لم يحكم بنيان ذا الله فأولئك هم الكافرون عالي الكافر معاوية كافر معاوية وعرض عالك كافر من يجيكم يجي بهذا قال لان المعاصي يقف <تصفيق> اذا اول ما جاءوا به في قضيتهم هي قضية التكفير بالمعصية، لمطلق المعصية أو التكفير بالثأر أو التكفير بالكذب. فهؤلاء عندهم النزاع كافر والسارك كافر والكاذب كافر و. لماذا لماذا يقول بهذا هذه القضية نحن لسنا الان في صدب شرحها لانها في موضوع متاركة عن السنة للصرق البدعة في قضية الايمان هو يقول ان المعصية كفر والكفر لا يوجد في الصغير وتبير كله كفر وإذا والايمان نوع واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله هذه قضية اصم قضية الخوان ثم هم شيء اخر ثم هم يلتقوا الخوارج يلتقوا على قضية ثانياً وهي كثير المخالف هذه قضية قال الإمام الشافعي رحمه الله أهل البدع إذا خالفته قال كفرت والصحيح أخطأ فهم كانوا في جدارهم وفي نقاشهم إذا خالفهم ردد في أي جسل قالوا عنه كافر فهم مكثرون المخالف اي واحد لا يقول بعقيدتهم كافر وذلك هم يكفرون بالنزوم يعني لو جاء سنة وقال ان سائر المعصر ليس بكافر هم يكفرونه لعدم تكفير هذا فهم يغنى هذا التسلسل الكافر فالتكفير مخالف هذا من الطريقين نحن عدد السنة هم يكفر المخارف يم يكفر المخارف اذا كان طوله كفره كافر واذا كان خلافه معنى ليس كفر لا يكفره اذا الخلاف على مواكب عندنا هم عندهم المخالف مرتبه واحد اي واحد يخالف نفاوه ثالثا الآن ثالثا يرون الخروج عن امام العزيز هذه اسس الخوارج كل الخوارج يلتقون عليه كلهم. بعد ذلك هناك فرق للخوارج تزيد ببعض الشروط وتتفي ببعض الأمور تقارب في بعض المسائل وفسدت في بعض الأحوال هذه مسألة أخرى. فمثلا بعض الخوارج يرون أن أصله أن أن قضية الإيمان ليست مهمة في الدين لا. فلأن الناس قاموا بالدين بكل وجود إيمان لا ضرورة لإيمان. مثل بعضهم يقولوا بعض وبعضهم يقول مثل الأبابية الآن ما يقول أن ساحل الكبيرة كافر الكفر أصدر قالوا كافر في النعمة كافر في النعمة. طيب هم في النهاية اتحنموا الجنة قالوا في الجنة ليه شدت له فرائد هؤلاء الخوارج رأنا هذا لبض الخروج لا يوافق كما ترون هذه من الثلاث نحن رأينا أن لبض الخروج هو يوافق لبضا يوافق البغاء الذين خرجوا عن إمام العدد ولكن لا يوافق هذه المعاني